فَبِماَا نَقُضِهِمّ سَقَهُم وَكُْرِهِم بِآاتِلهِ وَقَدْ لِهِ مُأَم ب فبِماَا نَقُضهِم سقَهُم وَكُ لِهم بِآاتداهِ وَقَدْ لِهِ مُول أَمبيا أَبيِ غَير حَقتِ وَقَلهِم قُلوبُ بَلْ قَطَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ قَطَعَ اللَّهُ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ من الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن يقينا وما قتروه يقينا ذا الله إليه ذا الله, الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وكان وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم ويوم يكون عليهم شَهِيدًا وَيَوْمَئِذِيَ تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَكُمْ وَأَنْتُمْ فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عن سبيل الله الله كثيرا فبهل من, من الذين هاتوا اخذهم الربا وقد نهوا عنه اكلم اموال الناس بالباطل واخذهم الربا وقد نهوا عنه اكلم منهم عذابا أليما وأعتدنا للتاهرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون لكن إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ والمقيمين والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما والذين زكوا